بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ح ق ما ا ل ح ق وما أ د ر ا ك ما ا ل ح ق كذبت ثمود و ع ا د ب ا ل ق ا ر ع ة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 ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا ها كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه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 موسوعه النابلسي طعام ل للعلوم ي الاسلاميه اسماء الله إ ل الحسنى ا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 م ن العالمين و ل و تقول ع ل ي ن ا بعض ا ل أ أ ق ا و ل ل خ ذ ن ا منه ب ا ل ي م ي ن ثم ل ق ط ع ن منه ا ا ل و ت ي ن ف م ا منكم من أحد عنه أحد ح ا ج ز ي ن وإنه ل ت ذ ك ر ة ل ل م ت ق ي ن وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم